الطاهرين كان الكلام فيما سباق في أنه إذا حكم العقل بمقتضى منجزية العلم الإجمالي بلزوم الصلاه الى اربع جهات ولكن كان الاتيان بالصلاه الى اربع جهات ضررا على المكلف او حرجا فهل تجري قاعده نفي الحرج ام لا وذكرنا هناك أنه بناء على مسلك السيد الأستاذ مظلوه والسيد الشهيد قدس سره أن قاعدتنا في الحرج جارية. حتى لو قلنا بمسلك المير زنائيني من أن مفادها نفي الحكم الحرجي ولكن هذا كله إذا لم نذهب إلى مسلك سيد المنتقى قدساس الروح الذي لا يرى قاعده نفي الحرج من الاساس فيقول بان الخلاف بين صاحب الكفايه والمحقق النائيني قدسي سرهما في أنه هل مفاد القاعدة نفي الحكم أم مفاد القاعدة نفي المتعلق هذا الخلاف إنما يتأتى في قاعدة لا ضرر فهل ان مفادها نفي الحكم الضرري كما يقول به النائنين ام ان مفادها نفي المتعلق الضرري كما يقول به الاخونت ولا ياتي هذا النزاع في قاعده ما جعل عليكم في الدين من حرج والسر في ذلك أن ظاهر قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج أن المنفي هو المجعول وليس المتعلق حيث قال ما جعل عليكم من حرج أي أن المنفي المجعول الحرجي كما يقول النائني لأن لا المنفي المتعلق الحرجي وثانيا وهو المهم أن مسلك السيد سيد المنتقى قدس سرهو ان ما يسمى ويعبر عنه بقاعدتنا في الحراج اصلا لا اساس له ليس عندنا قاعده اسمها قاعده نفي الحراج وبالتالي في موارد الحراج يبقى الحكم الفعلي على ما هو عليه ففي محل الكلام لو فرضنا أن الصلاة لأربع جهات أمر حرجي على المكلف فإنه لا يرتفع عنه بل يبقى ثابتا لعدم وجود قاعدتنا في الحرج نعم لو لزم من العمل بالاحتياط اختلال النظام كما لو فرضنا ان المكلف عمل بالاحتياط في جميع الشبهات بحيث يلزم من ذلك اختلال النظام فهنا يرتفع حكم العقل بوجوب الاحتياط لا لأجل الحرج بل لأجل العاجز نتيجة شنو؟ استلزام اختلال النظام لذلك لا بأس بالمرور على ما أفاده قدس سره من أنه لا قاعدة مسمات بقاعدة نفي الحراج حيث إن لذلك شدوا آثارا كثيرة في الفيق فأفاد قدس سره بأن ما استدل به كما في المنتقى صفحة ثلاثمائة وواحد وأربعين الجزء الرابع فأفادي بأن ما استدل به على قاعدة نفي الحرج غير تام من لا من الكتاب ولا من الروايات أما من الكتاب فآيات ثلاث الأولى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 أن الآية ذكرت حكمين حكما سلبيان وهو عدم وجوب الوضوء في فرض عدم وجدان الماء وحكما إيجابيا وهو إيجاب التيمم في هذا الفرض أي فرض عدم وجدان الماء فلو كان التعليل وهو قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج راجعا إلى جهة السلبية يعني عدم وجوب الوضوء فكأنه قال لا يجب عليكم الوضوء لأن الله لا يريد أن يوقعكم في الحرج لتم كلام القوم حيث إنه علل نفي حكم بعدم الحرج فمعناه أن هناك قاعدة مفادها أن كل حكم حرجي يرتفع ومنها وجوب الوضوء ولكن التعليل لو رجع إلى الجهة ايجابيه لا سلبيه بمعنى انه قال لا يجب عليكم الوضوء لاجل عدم الماء ويجب عليكم شنو التيمم فهنا قد يتبادر للذهن ان ايجابه التيمم حرج لانه يقتضي ملامسه الجسم لل تراب وهذا حرج ومشقة وضيق بالنسبه لكثير من الناس فاراد ان يقول بان اجابه تيمم عليكم لا لاجل ان يوقعكم في الحرج وانما لغرض ان تصلوا لغايه شريفه وهي الطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في ايجابه للتيمم ولكن يريد ليطهركم وهذا كلام عرفي وهو انه لا تتوهموا ان ايجاب التيمم لاجل ايقاعكم في الضيق بل يجاب التيمم لأجل أن تصلوا إلى الغاية المطلوبة وهي الطهارة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم والقرينة على ذلك هي الاستدراك وهو قوله ولكن يريد ليطهركم فإن دعوة أن إحدى الجملتين ترجع إلى حكم والأخرى ترجع إلى حكم آخر خلاف الظاهر بأن يقال إن قوله ما يريد ليجعل عليكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج هذه راجعة للجهة السلبية وهي نفيه وجوب الوضوء وقوله ولكن يريد ليطهركم راجع للجهه الايجابيه وهي ايجاب التيمم خلاف الظاهر فان الظاهر ان الجملتين واردتان على مصب واحد فهو يريد ان يقول هذا المصب الواحد ليس حرجا بل هو طهارة لأن إحداهما راجع لمطلب والأخرى راجع لمطلب آخر وبالتالي يسقط الاستدلال بالآية على قاعدة نفي الحرج ولا أقل بل من كون هذا احتمالا عرفيا واردا يمنع من ظهور الآية في ثبوت قاعدة مفادها نفي الحكم العرجي زه الآية الثانية طبعا أنا ما متعرضين لكل خصوصيات كلامه لأنه مناقشات ثانوية المناقشات الأساسية في كلام الآية الثانية قوله تعالى Sahrura maban l-levi unzi l-fi hil-Koran u huden l-innazi. Wabajinatin min l-hude wal-furkani femen xahide. Min kumus xahra, fel jasom, wamen kana awala safarin, faeddaton, min eja, min uchar. Juridu lahu, bikumuljus. Wala juridu. بكم العسر ولتكملوا العدة وندريل ول... أن تتحافظ القرآن خب ما يحتاج شيخنا بعد معلوم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فقد يستدل بهذه الفقرة وهي قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر على القاعده وهي ان كل حكم يستلزم العسر فهو منفي ولكن كما قلنا في الايه السابقه فان هناك حكمين في الايه حكما سلبيا وهو عدم وجوب الصوم في شهر رمضان على المريض وعلى المسافر والجهه الايجابيه وهي ايجاب الصوم في ايام اخر فلو كان قوله يريد الله بكم اليسرى راجعا للجهه السلبيه وهي عدم وجوب الصوم في شهر رمضان على المسافر والمريض لتم الاستدلال حيث إن وجوب الصوم في شهر رمضان على المسافر والمريض حرجي فنفي بالقاعدة ولكن الظاهر رجوعه إلى الجهة الإيجابية أي يجب عليكم قضاء الصوم في أيام أخر, أخر. وليس الغرض من هذا الإيجاب إيقاعكم في العسر وإنما الغرض من هذا الإيجاب أن تصلوا إلى الغاية الشريفة التي عبر عنها بقوله ولتكملوا العداة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون طبعا هذا إذا حملنا ولتكملوا على أنه شنو تعليل أي أن اللام لام الغاية لا لام الامر ولتكملوا أي عليكم عن تكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الآية الثالثة وهي المهمه العكاز عند العلماء الايه الثالثه والا الايات السابقه بل لم يجمعوا على الاستدلال بها الايه الثالثه وهي قوله تعالى في سوره الحج يا ايها الذين امنوا اركعوا اركعوا يا سيدنا اركعوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون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 في الدين من حرج وظاهرها أنه لا يوجد مجعول حرجي ولكن السيد قدس سره الشريف أفاده في صفحة ثلاثمائة وخمسة وأربعين ويحتمل أن يراد منها يعني من هذه الآية ما ذكرناه في سابقتيها من أنها لبيان أن الغرض من الأحكام التي تعرض لها بقول اركعوس جدوا فعلوا الخيرات جاهدوا ليس إيقاع المكلف حرج وانما الغرض الوصول الى الغايات المهمه الشريفه المترتبه عليه ولو سلمت في حد نفسها اي سلمنا انها ظاهره في حد ذاتها فيما يقوله القوم وابناء القوم فلا بد من رفع اليد عن ذلك لانها وارده في الجهاد حيث قال وجاهدوا في الله حق جهاده وهو من اظهر مصادق الحرج وعليه لا يمكن ان يراد بالايه نفي الحكم الحرج والا سنوه لا لزم خروج المورد عن الوارد وهو مستهجن بان يقال وجاهدوا وما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا الحكم وهو وجوب الجهاد باقي وليس مرتفعا فان لازم ذلك خروج المورد عن القاعده وهو مستهجنون فهذه قرينه على أن المراد بيان أن الشريعة سهلة سمحا أي أن الآية بيان لتبرير جعل هذه الأحكام بمجموعها وأنه ليس المقصود منها بالنظر للمجموع بما هو مجموع إيقاع المكلف في الحراج بل المقصود فيصاله الى المصالح المجهوله ويؤكد ذلك يا سيدنا تعقيب الايه الشريفه بقوله مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قابل فان هذا التعبير يتناسب مع الترغيب في امتثال الأحكام بأن يقال للسيد مثلا اعمل كذا فهذه سنة أبيك فإن هذا التعبير بقوله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم بعد تريد بعد سماكم هو سماكم المسلمين من قابل فإنه مناسب للترغيب في امتثال هذه الأحكام وليس مناسبا للنافي وهو أن الأحكام الحرجية شنو؟ مرفوعة في الشريعة فكأنه قال إن هذه الأحكام مجعوله من قبل وهي ملة إبراهيم الذي كانت العرب تكن له الإجلال والحب فإن هذا يقرب إطاعتها في النفوس فلا يتناسب مع رفع الأحكام الحرجيّة. إذا فلا دلالة للآية على ال... شنو؟ المدعى. ولكن الكلام في هذه النقطة معه، حيث إنما ذكره في مناقشة الآيتين السابقتين غير بعيد. ولا أقل من إجمال الآيتين من هذه الناحية وإنما الكلام في الآية الأخيرة وهي قوله عز وجل وما جعل عليكم بل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم فإننا إذا نظرنا إلى هذه الفقرة في حد ذاتها فهي واضحة الدلاله على نفي الحكم الحرجي أي نفي المجعول الحرجي ما جعل عليكم في الدين من حرج ومقتضى ظهورها في العموم الانحلالي والاستغراقي أنه لا يوجد مجعول حرجي إلا وقد رفيع بلحاظ وقوع النكر في سياق النافي وهي قوله من حراج ما جعل عليكم في الدين من حراج فبعد ظهور الفقرة في نفسها في نفي الحكم الحرجي أو المجعول الحرجي يبقى هل أن هناك قرينه تنافي هذا الظهور أم لا فيأتي الكلام في قرائن المنافية وإلا فالفقر في حد ذاتها ظاهرة في نفي المجعون الحرجي فقد يدعى أن قوله وجاهدوا في الله حق جهاد قرينه على الخلاف والحال بأن هذا إنما يتم لو فسر الجهاد بشنو؟ يعني لو فسر الجهاد بجهاد القتال وأما إذا فسر الجهاد بقرينة السياق اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وجاهدوا في الله حق جهاده أن المنظور فيه جهاد النفس وتطويعها على هذه العبادات التي أمر بها المكلف فليس في ذلك قرينة منافية لظهور هذه الفقرة في نفي المجعول الحرجي نعم شيخنا في مقام دفع القرينة يكفي عدم الظهور احنا ما نحتاج نثبت احنا نريد ننفي الآن هو يعتبرها قرينة احنا ننفي ذلك كافي هذا ما احتاج انا احرز شيئا هو لازم يحرز ظهور الجهاد في جهاد الحرب والقتال حتى يصير قرينة انا يكفيني جنوه النافي ان لا ظهورا في قوله وجاهدوا في ان المنظور اليه هو جهاد القتال حتى يكون قرينه يكفينا النافي خب واما القرينه الاخرى وهي قوله شنو مله اب مله ابيكم أبوكم لا مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قابل فإن هذا التعبير ينسجم مع القاعدة حيث أنه يبين أن من خصائص هذه الشريعة أنها ليس فيها مجعول حرجي وهذه الشريعة المشتمله على هذه الخصوصية هي ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل فالتعبير منسجم مع كون مفاد هذه الفقرة نفي, شنو؟ نفي المجعول الحرجي نعم ما ناقش به بعضهم كلام سيد المنتقى قدس سره من انه لو سلمنا ان منظور الايه هو بيان حكمه من حكم الشريعه وهي ان شريعته سهله سمحه لو سلمنا ان مفادها ذلك فهذا هو المدلول المطابقي للايه والمدلول الالتزامي نفي المجعول الحرجي لأنه إذا كانت الشريعة سهلة سمحا إذن فلا يوجد فيها مجعول حرجي فإن وجود المجعول الحرجي يتنافى مع كونها سهلة سمحا هذا النقاش وهذا النقاش غير غير وارد على كلامه أولا لأن منظوره نوع الأحكام لا كل حكم حكم فهو يريد أن نوع الأحكام في الشريعة ما بني على الحرج لأنه يدعي أن كل حكم فيها فليس حرجيا كي يقال إن المدلول الالتزامي له هو عدم وجود مجعول حرجي فهذا المدلول الالتزامي غير تام إذا كان المنظور نوع الأحكام لا جميعها وثانيا على فرض وجود هذا المدلول الالتزامي فلا ينفعنا لأنه ليست الآية في مقام بيانه. فحتى نؤسس قاعدتان هي نفي المجعول الحرجي لابد أن تكون الآية في مقام بيان هذه القاعدة حتى يتمسك بإطلاقها في جميع الموارد أما لو كانت هذه القاعدة مستفادة بالمدلول الالتزامي وليست الآية في مقام بيانها لا يصح التمسك بإطلاق هذا المدلول الالتزامي عند الشك في شمول القاعدة وعدمه هذا بلحاظ ما في الكتاب نأتي إلى ما في الروايات وعمدتها روايات ثلاث الرواية الأولى رواية أبي بصير باب تسعة من أبواب الماء المطلق حديث أربعة عشر قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر فربما بولينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية واحنا محتاجين نتوضا فيكون فيه العذراء ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة ها ما شفت عينهم سبع الأول ما في المجرى حقها يتبول الدابة وبول الصبي ها حتى الكبار يقولوا يعني ماشي ها فيكون فيه العذراء ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابه وتروث ايضا ها؟ فقال عليه السلام ان عرض في قلبك شيء يعني تاذيت عرض في قلبك شيء يعني ضيق شون أتوضى من هذا الماء وفيه وفيه وفيه إن عرض في قلبك شيء فقل هكذا أي أفرج الماء بيدك أبعد الماء بيدك لأن الطبقة الظاهريه من الماء فيها العذره وفيها الأوساخ أبعدها بيدك فقل هكذا أي أفرج الماء بيدك ثم توضاء فإن الدين ليس بمضيق فإن الله سبحانه يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول السيد بأن هذه الرواية ظاهرة في عدم وجود القاعدة والسر في ذلك ان الامر الذي بينه عليه السلام هو طهاره الغدير وجواز الوضوء من وان كان فيه ما فيه وان هذا وان هذا الحكم وهو الطهاره وجواز الوضوء من ليس الغرض منه اقاعكم الحرج انما الغرض ان تصلوا الى الطهاره ومن الواضح انه بيان لجعل هذه الاحكام وان الشريعه سهله لا ضيق فيها فليس في تطبيق الايه نظر الا الى ذلك لا الى نفي حكم جنو حرجيين ها ومنها رواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل هذه باب تسعة من أبواب الماء المضاف حديث خمسة في الرجل يغتسل فينتضح من الماء في الإناء الماء الذي اغتسل به يعود إلى الإناء مرة أخرى وهو يريد أن يكمل غسله به فهنا حصل عنده ضيق فقال عليه السلام لا باس ما جعل عليكم قل وياي في الدين من حرج وهذه الروايه كسابقتها فان السائل يحتمل ان ما استعمل في رفع الحدث موجب شنو لعدم صحه الغسل مين فنفاه الإمام وبين أنه لا بأس بالغسل منه واستشهد بالآية الشريفة ومن الواضح أن نظره عليه السلام ليس إلى رفع الحكم الحرجي بل إلى بيان أن استعمال الماء في الغسل ليس مانعا هذا هو ولكن قد يقال كما استظهر السيد الخوء وغيره أن ظاهر هذه الروايات هو تعليل عدم شنو عدم لا تعليل عدم الاكتفاء بالوضوء يعني أن ما يتوهمه السائل في هذه الروايات هو شنوء هو أنه مكلف بغير الوضوء الجنب. نعم نعم هو أنه أن المتوهم لدى السائل في هذه الروايات أنه لا يكفيه الوضوء قلنا نقول لا يكفيه اعم عبارة وهو أنه لا يكفيه الوضوء ولا الغسل من هذا ما فاجاب الامام عليه السلام بانه لا لا نلزمك لا نلزمك بغير الوضوء والغسل لما لما جعل عليكم في الدين من حرام فيكون الاستشهاد بالايه منسجما مع نفي الحكم الحرجي فانه يريد ان يقول لا يجب عليك غير الوضوء ولا يجب عليك غير الغسل ونفى عدم الوجوب ما جعل عليكم في الدين من حرج فتامل بقي الكلام في موثقه عبد الأعلى مولاء آل لسام حيث قال باب تسعة وثلاثين من أبواب الوضوء حديث خمسة هذه الرواية هي يعني العمدة في الاستدلال في الروايات يعني عن الصادق عليه السلام قلت لأبي عبد الله عليه السلام اثرت فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارا فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا واشباهه من كتاب الله قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه والذين يستدلون بهذه الرواية أو بالايه على قاعدة نفيل مجعول الحرجي يفسرون الرواية بأحد تفسيرين تفسير الأول أن يقال بأن متعلق الحكم وهو وجوب الوضوء أخذ فيه قيدان أصل المسح وكون المسح على البشرة وما فيه الحرج هو القيد الثاني للأول وبما أن الضرورات تقدر بقدرها فالمرفوع بقاعدتنا نفي الحرج نفي القيد الثاني وهو اعتبار ال مباشره فيبقى اعتبار اصل المسح بظاهر الادله الاخرى وهي قوله وصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق امسحوا برؤوسكم وارجلكم فيصح حينئذ او فتنسجم حينئذ الروايه مع قاعده نفي العسر والحرج ولكن هذا التفسير يلاحظ عليه أنه خلاف الظاهر فإن ظاهر الأمر بالوضوء المتضمن بالمسح على الأرجل هو وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب فإذا كان جزء من هذا المقيد حرجيا فإن الأمر بالمقيد يسقط لأنه لا ينتفي القيد مع بقاء ذات المقيد فإن هذا يتنافى مع وحدة المطلوب تفسير الآخر ما ذكره سيدنا قدس سره وهو أن الآية اشتملت على مطلبين وليس مطلبا واحدا الرواية عفوا وهو أن الرواية اشتملت على مطلبين وليس مطلبا واحدا المطلب الأول وجوب الوضوء المتضمن للمسح على البشره قد اكتفع بقاعدة ما جعل عليكم في الدين معارض ووجوب الوضوء بالباقي هذا بأمر جديد استفيد من قوله امسح عليه فكانه في هذه الروايه عندما قال هذا وأشباهه من كتاب الهذ... يعرف هذا من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ناظر في هذه الفقره شنو لنفي المقيد بما هو مقيد اي لنفي وجوب الوضوء المقيد بالمس شنو على البشره نفاه خلاص فما هو الدليل على وجوب الوضوء بالباقي تعرض له بقوله امسح على يعني لا يسقط عنك الوجوب بل يجب عليك الوضوء بالباقي مع المسح على المراره ولكن هذا هلاف خلاف الظاهر كلهم قالوا خلاف الظاهر نادر هذا الخوي يقول خلاف ها ولكن هذا خلاف الظاهر فإن ظاهر قوله امسح عليه انه تطبيق للآية وليس بيانا لمطلب آخر بل هو تفيع عليها لذلك حكم إشكاله سيد المنطقة وقال بأن ظاهر الرواية مما لم يلتزم به أحد لأن ظاهر الرواية أن وجوب المسح على المرارة معلل بنفي الحرج ولا معنى لتعليل وجوب المسح بنفي الحرج لو كان مفاد الآية والرواية هو نفي المجعول الحرج وإنما ينسجم ذلك مع كون الآية والرواية في مقام فقط شنوه بيان أن وجوب المسح على المرارة لا يراد به إيقاعكم في الحراج وإنما يراد به الوصول إلى الغاية المطلوبة وهي الطهارة ولا أقل من الإجمال فيسقط الاستدلال بهذه الرواية نريد منكم يا أصحاب الأذهان العرفية والأذواق ها؟ السليمة والسلائق ها؟ الصحية. جيبوا لنا تفسير للرواية ينسجم مع نفي المجعول الحرجي وإلا لكان إشكال سيد المنتقى مستحكمان والحمد لله رب العالمين علي عبد الأعلى مولاء آل سام Thank you.